عيون الناس انا معباس يا زيلم انا معباس انا دري الوقت غدار بيانا اجناب من خلاج اسئلنج وأريد جواب عذريني إذا أدات من راحة يا جروس أم راحة تشفوف وياك لو على التربان وجفوف الغدر تبراج عباس شغال يا زينب عباس شغال من ضعني تشال يا زينب من ضعني تشال حمل من شافت دمعي تحمي أنا معباس يا زينب أنا معباس مدينه الصو يا زي انا بو لا تدر يا ما باس ما ظل الضان حادي ولدك ما بقا فيهم ولا واحد عاد الغادي قلت لحسين وين حسين ما نجدك لولا دي لحسين اه يا زي الحسين اه اتمنى لقاه يا زينة اتمنى لقاه بس لا واحد من اولادي قصر وياه انا انا يا زينة عبا. انا معبّاس انا معبّاس يا زيادة انا معبّاس يا رفع يا زيادة يا رفع التراس مريدك موجل شاك بعيون الناس طايح تيهت فكري قلت لا اسكت يا قلبي هسه ظهري انا اكثر من العباس احب حسين ما تدري ما بيه كل نفاذ ذورك ولا بيه كل نفاذري لسه نريد يا حسين للسمر النير يا عذري في يا عزيز يا عذري في اظلوا احسنم كسريهن بخيولي زي انم عباس يا زينا Nam <San> Abba الشاب هيثم الزيدي